صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار حجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخفرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم